وَإِذَا رَأَوُوا تِجَارَةً أَوْ لَهُ وَلِيٍّ فَضُؤُوا إلَيْهَا وَتَرَكُوكَ قَائِمًا قُلْ مَا عِنْدَ اللَّهِ خَيْرٌ مِنَ الْلَّهُ وَمِنَ التِجَارَةِ وَاللَّهُ خَيْرُ الْرَازِقِينَ